بسم الله وحده والصلاة والسلام على القائل استوصوا بالنساء خيرا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوات الكريمات إنما إن مما يؤسف ويحز في الناس ويحزن القلب انتشار المنكرات في اوساط النساء فإذا رأى المسلم هذه المنكرات فإن الواجب عليه الإنكار والنصيحة فمن هذا الباب ومن هذا المنطلق أن بصدد التكلم في منكر من المنكرات الفاشية في أوصاة النساء ألا وهو النمس آفاكم الله منه أقولوا إن النمص محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة فيا من تأخذين من شعر حاجبك هل تريدين أن تكونين من الملعونات فيا من تأخذين من شعر حاجبك هل تريدين أن تكونين من المطرودات من رحمة الله عز وجل يا من تأخذين من شعر حاجبك أتريدين أن تكونين لمن يقترف كبائر الذنوب أختاه ألم تسمعين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد إلا برحمه الله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أختاه كم انت بحاجة إلى رحمة الله عز وجل ألا تريدني الجنان فكم انت بحاجة إلى رحمة الله فلا تعرضي نفسك للطرد من رحمة الله كي من شعر حاجبك وهنا أوردت فتوى للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى يقول فيها الشيخ يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبي أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزين له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فيا أختي فيا من اخترفتي هذا الذنب توبي إلى خالقك وارجعي إليه فإنه القائل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله هذا اختصارا واسال الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة وأن يكون لها أثر في قلوبكم أسأل الله عز وجل ان يعافيكم من هذا المنكر وان يوفقني ويوفقني الله واياكم لفعل الطاعات وترك المنكرات انه ولي ذلك وقادر عليه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه